ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من ذاتها زوجها ليكونوا اليها بدل ما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَوَ اللَّهُ عما يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتْتِعُونَ 118. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 119. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستروا 114. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 115. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها يسمعون بجا قل دعو شركاءكم ثم كيدون فلا تضرو.